أعوذ ذلك الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن We <laughs> Mm -hmm. But, uh... نِذَرَنِي قَلْبُهُ صَبْرُ وَأَخَذَ السَّلَمَ قَدَمُهُ وَجَاءَ مِنَ الْعَالَمِ أقول ابن الثاني عما ينأينا المخبار عايزيني سنحعة تلت أضبار ما يكرم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 بل يشترس على نفسه تفيرة وجوء القرب عافية I'm not going to be The Almighty ani beginning Ah Hmm.